يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف Ya bani Ya bani Adam, inma yati an nkom يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياته يقصون عليكم آياته فمن يتقى وأصلح فلا خوف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 قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تيفيقرآن دوت كوم